ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وَلَ شِئن ل آتَنَا كَُّ نَفْسٍهُ ذَهَا وَ حَقّ قَوْل مِنّ وَ حَقّ قَوْلُ مِن لَ أَملَ أن النَّ جَهَدَّمَ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 صَوسُجَّدَو وَسََّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَهُمْ لَا يَسْتَك بِرُود تَتَجَافَ جُوبُهُمْ عَن المَضاجِع يَدُعونَ رَبَّهُم خَوْفَ وَطَمَع وَمَِّا رَزَقُنهُُمْ وَمَِّا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 يَخْرُجُونَ مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ